إلا آمانية وإنهم إلا يظنون فويلوا للذين يكتبون kitabe bi idihim thumma yaqulun yaqul ثمَّ يَقُولُنَّ مَنْ وَقَالُوا لَن تَمَثَّنَا النَّارُ tahutton inde allagi allah andan Allah'ı adet. Am وأحاطت به خطيئته وأحاطت هم فيها خلدون feet İlla Allah. La. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيُوا الصلاة وآتوا الزكاة ثم وَإِذَا خُنَّا مِيثَاقَكُمْ لَتَنَسُونَدِيمَهْ أَكُن وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم تشهدون ثم Bye-bye. سراطق نون و ان فتو من نبي باض الكتاب به واتكفرون نبي با فما جزاء وم يفعل ذلك منكم إلا ويوم القيامة يردون ويوم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا الدُّنْيَا وَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَقُدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وقف Feinami أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ كم استكبرتم، استكبرتم فقيقا. فَفَرِيقٌ كَلَبْتُمْ وَفِي Boom, mm -hmm. Ali